جاتها سهلة تقول لي طلقيني معها دعا الحف وهالت العشرة قلت لي دي وحد اخرى حاسيت كارغان أدني أحروف الكرة قريتهم فيها في المدرة بغيت نفهم معلاء وجابها شرحات دي معلية غسكت ما بغيت نزيد في الهضره من قبل درتها حتى الهاد الخطران حجمة نضلي ما قريقة بي عدي بني واحدة بسني جرح ماشي بين هاي برا جيبان شوا مكتوب في ما أبغى ليش حياتي مع هاد العذراء. تزوجنا امور بغيتها وهي بغاثي واليوم كل شي تبدل اش اللي صراخ باش معايا تصبر وتحاول تفهمني بنيت تحس بيا توقف معايا وكفرت امراه بثلاث خطرة وحدات الشيره خلم علق واللي تمنعقلهاش دمرت ولا تمر شكيت شو تنها ادويا ما تخبرني يا كلامه تقول لي كنجت حران ادويا مغياك تخضر عوني هالشني كي يسمعني طلعت عرض الناس يدير سهره سهلا تقول طلق لي طلقني مع هذا الحب وهانت العشرة جات لي دي وحده اخرى حسيت قهرها قالت لي وحروف الكره قريتهم فيها من في الدرع قادر تصبر جوعني وما سمعتني دي ساعفني دوم في بعد الفتره بنتك خطره وحدات الشيره خلى علي واللي تملعقلهاش دمه ثلاث مرات شكيت شوطنها منها عدو يا ما تخبرني يا انا راجلها قول لي وكان جا الحره هالدنيا ما غيرها خطه تعولني الشايمني يسمعني طلقت عرض الناس هي سهره لكني خسارها انعملها و متأماني معرفت بعمدة تخسرني و لك قدره شي قدره و كانت دريتها في يدي و كاتفني قال لي غير من النار حاطه بقلبه جمرة لكني خسارها انعملها و متأماني معرفت بعمدة تخسرني و لك قدره شي قدره